بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشمدي مهربان طاها بطاها دخوين ريتوا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن ما ننهاردو تخوارو بوصلتو بو أويدو تارينا رحتيو خمو بجالب بيت إلا تذكرةً لمن يخشى تنهى آم وجقاليو بيرخص نويبو أو كسيل اخواد ترسي تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلام أم قرآن بباش نيردرا والتخوار وللعان زاتيكوى كزبيو آسمان برزو بلندكان دروس كردوا الرحمن على العرش استوى كخواي مهربانا كل سر عرج واستوى بوشوي شياو بيت أمتهن يتكينا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرا تنها ملتشخايا أوائل أسماء كانوا أوائل زويدايا وأوائل نيوانيان دايا وأوائل جرخاج وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ أَقْرَتُوهُ بَأَشْكَرَ أَقْسَبَ كَيْدٌ أَوْ بَرَاصْتِي أَوْ بَرَاصْتِي أَوْ نِهَانِي وَلَنِهَانِي شَرَّ وَتَرِجْ دَزَانِيهِ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَأُزَاتِكَ بَرِسْتَرَاءَ وَجِتْرِنِيَ تنهاب وأنا وهل إذوان كان وهل أتاك حديث موسى أي محمد صلى الله عليه وسلم آية هوال ودنجوباس موسى يا غمبت يا جيش توأ إذ رأنا فقال لأهلهم كثوا إني أنستنا را لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى كاته آغريك بيني لقرانوي دابو مصر لشوهك ساد داب جا موسى وطي بخيزانكي لير بمين نوا براستي من آغريكم بدي كردوا اروم بولاي بلكو لو آغرا تلوس <تصفيق> كيفتان بوبينم خوتاني پيگرم بكنوا يان لا أو أجر الرجاني شان دل يكم دز ذكبي. نودي يا موسى. ذاك جيش تلي أجرك بنت جليك رأي موسى. إني انا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. براستي من كل وردي توم. ديبيلا وكان الداكنة لبرزي شوينك. تون كبيغمان تولشيوي برزو بفري طوادايت وانا اخترتك فاستمع لما يوحى منتم هالبجاد وبو بيغم برائتي كواتجويي بكري بو الله لا إله إلا أنا وأقم لذكري هر من his paristira ve tirasmiaze gelamen kawatamen beparista batsachin vej bej baina tamet beito yat inna sa'ata atiyatu akadu akhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a bejman rojidwai det damave hatni lahon bisharmawa bo ay padash budriyatu hamu kasek أو كردوي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى زابا برقردنك دي أو كسيبا وريني باو قيامته وشوين هواو آرزوي خوي كوتوا أو ساتيا داتياد وما تلك بيمينك يا موسى خفرموي أي موسى أو تيبا دستي قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرم أخرى موسى فرموي أو قوتانكما خومددن بسريدكات رويشتن وقلايدرختي في دورينم بو مركانم وتنكارو في وستي تري فيدكام قال ألقها يا موسى وفرموي أي موسى قوتانكت فريبدا القاها فاذا هي حية تسعى جاءويش فريده دزب ديجو تصانه كبوبا ماريق بخير عيد درويش موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى خوي جو لفرموي بيجره ومترسا ظل نيابه دي جارين وبوشي وكيه كم زاري كجوتانا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى دستد بخربن بالتاشا دري بينا كدر ديت سبيا وكافور دد روشيتا بي اوي بلتي ونخوشي بيض اماش معجزيكي ترى لنريك من آياتنا الكبرى. بوأي هند لمعجزة بلجج وركان خمان بيشام بدين. اذهب إلى فرعون إنه طغى. بروب ولاي فرعون. سُنَكَ بَرَاسْتِيلَ قال رب شرح لي صدري. موساوتي हर वर ديارم سنقن فلاوان بكا ويسر لي امري وايشو كارم بو اسام بكا واحنو من لساني يفقه Keseb kerapeshtiwanım. Harun axtşudu bhi azri. Kharuni brama. Peshtemi pe kaymu bhi azbka. Ve aşrık hufi amri. Ve bi kerha, ve bşmle karı kmda. Kainu səbhih k kifira, ve ويادو ذِكْرِ زُورَتْ بكين إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بَرَاستي توبي نايبه موشتي إيما قال قد أوتي تسألك يا موسى فاي جورا فرموي بَرَاستي أوي داوات كرتي درا أي موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى سفين بخوا بَرَاستي إيما جاري شتر من وتسرد إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى كاتئما <تصفيق> قدر فيه في التابوت تقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه لي له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محببة مِنِّي وَلِتُصْنَعْ عَلَى على كَمُوسَى کە موسای شیرە خۆرە بخه ناو سندووقێکەوە انجا فری دەرە دەریاوە جا با دەریاش بیباتە کەناری ئاوەکە لە ئاکامدا دژمی من و دژمنی ئەو کەفعە ئەو بیگرێتەوە Baudelou Paris gari kum. İzdemşii, axtuk fetaqulu, hel adulukum, ala mey yakfulu, farajnanki ila ümmek, kiyt qarraeynuha, vla tehpzen, waqatelte nefsa, فلا بالث سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى دبيرد بكاتك خشك قد رويشت د يود بفرعون ودستك يا موسى د جرياو شيري حج افرتي شينه دخوار كسيكتان نشام بدم كبخوي بكاتو بيجري تاستو بو هو يوتو مان جراي وبول ايديك تاتا ودلي جشبيته وخفت نخوات کەسێکت کوشت لە تاقمی فرعەون بەڵام ئێمە ڕزگارمان کردی لەو پەژارە و غەمەوە دوو چاری چەندەها تاقیکردنەوەمان کردی ئجا چەند ساڵێک مایتەوە لە ناو قەڵکی مەدیەدا تاشان ئەی موسا لە کاتی واصطنعتك لِنَفْسِي وَتُوم هالبجارد بوخومتاكو بيغنبر بيتوفيام من راجينيد اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري بروخوتو براكات ببلغا معجزكان ما مندا اذهب الى فرعون انه طغى هاردوكتام برومبو لا فرعون <سؤال> فقولا له قول الليل لعله يتذكر أو يخشى. زاق سيد قلبك ابن المنياني، بالكبير بكاتو يام بالترسيالس زاي يا خوا. قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي يطغى. أي بالورد باراستي امدت ترسين دز درياجب كات سلمان بيش او يامه هيزبلين يان زياتر يا اخي وسكج لا تخافا انني معكما اسمع وارى خافا الميمترسن من لقلتانم دبيستمو دبينم باتيا فقولوا اننا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى توين <تصفيق> إسرائيل وآزار سزايا بلجوم أدي زمن بوهناوي سلاويج لسر كسيك بيت كشوان راجاي راستي دكبة إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولّى براستي إما نجامن بوكراء كبيجوما سذابو كسيكا. پیغمبران بدرود ازانی رو يا موسى فرعون تباش موسى پروردگار هر دو قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسى فموی پروردگار ایما اوزاتیا درسکدنی تايبتي به تک بخشیو قال شان رن مونيش كد وبوكاري خوي قال فما بال القرون الاولى فرعونتي اي خل كان سردم بيش وكان حاليا في كتاب لا يضل ربي La paravi ak da parıvdıkar mhitile ve nabe uhitile birnate. Alâddi jâllalakum al-azmeh do ve selakalakum ك زويبوا كردون تشوان حصان ووقو بيشك ولا ناوي ذات صندهار يجيبوا فراهم هناون ولا آسمان وباران دباريني بوتان ذابوا باران الروان دومانا زور جوتي جورة وزر جور لروك كذياوازن لثامو بونو رنجوش ودا كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لقولنها هيمروا فكان بخۆن و ئاژەل و ماڵاتەکانیشتانبلەوەڕێنن، بەڕاستی لەوەدا کە باس کرا، بەڵگە و نیشانەی زۆر هەیە بۆ ئەوانەی منها خالق ونا کوم وفی ها وعید و کوم و من هان و خید و کوم تاڕەن و خڕ لەم زەویە دروستمان وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آياتنا كلها فكذب وَأَبَى سفين بخواب راستي إمهمو بالجونشان كان خوما النشان فرعون دا كتيبا ورنهنا وسرفيا تكل قال أجبتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعونتي هاتويد بناومن بوأيد درمان كيد لخاك كمان بزادو جريك أي موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى سوين بي زادو يكتبو بكاتبينين وقع او زادو يخوت زاشوين وكاتي لن اوان ايمو خوتا دابنين <تصفيق> نا ايمو نتو قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحايا. موسى فالمي. كاتي دياركلاوتان روجي خورازن نوبيت. بمرزيل كاتي جيشن جاودا خشيكو بكرانوا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا. إن ذا فرعون روجي لو زجاجا. وهمودا دوجركاني كوكردوا. هاشان هات بوشوير دياري كراو قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحق تف بعذاب وقد خاب من افترا موسى بزادو جراني و هاوار بو ايوا دروب دمخوا ونكن اجينا بسزايق لناو تندبات براستي هر كسه درو هل بس تي بدمخوا رنزو فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى إِن جَاءَكُمْ سَبَأٌ قَوْمٌ لَّنِيوَالٍ يَدْعُو عَادِي فَئْتَاهُ وَبَنِي هِرَثٍ يَذْكُر قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا وتيان براستي أما ندو جادو قرن داني بدرتان فرين لخاكوا ولاتكتان بجادو وكيان وريبازو نريتهلباشكتان لنوبلن فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. جاكوا تهموا جادو في لانك تنكوب كنوا Taşan ve yagriz beni görebilene var. Baras tı her kese amraser ya Musa, imma atulqia, imma ankouna awul man alqaa. Sahir kan u tian Musa, ya alqu. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى موسى فرموه نخير اولا پشت وفريبدن اوانش فريان دا جالنا كاو دا گريسو دارا دستکانيان وآهاتا پشت ساوي موسى بحو جاد وكيان وكبراصتي دا جولينو دارون فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى زى موسى لضلي خويدا كمية رساء واتمان في متر سوبيباقبا بيقمان هرتوسر كوتودبي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا أولا دستي راسد داكا قوة سانك تفريب دا هرتي أوان يانا خوتي هلي دلو شيء باقمان أوي أوان كردو يانا تنهافرو فيل جادوبازا جادوبازي سالكوتو نابي لهرتي ووهاتبي وهرتي بكار فألقي الساحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى أو سجدوا جركان خلان برودا بسجدة بردن وبأخوة وتيامبروا من هنا ببرود جاري هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى فرعون وتي بيان آية اي وبرواتان بيهنا بيش اوي مولتان بدم بيغمان موسى قورتان كفير جادوي كردون Ja'swen bet de barandastu qastam bet chewana rastu tab wa beguman baqadi dar fulmada haltan dawa sam gatan kam badara ausa barasti dzanin kam man min ya khwa kay musa sizaman sahat turubar tira qalu lanu'thiraka ala ma ja'ana فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كان وتيان إما هرجيز توهل نابجيرين بسر أو نشانو معززان داك بو هاتوا. وتوهل نابجيرين بسر أو خوايي كلا نبون إما يدلس كردوا زاهرت سيد لدازد بيكا بيقمان توتنها لمجيان الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحف والله خير و براستي أم باور من هنا باور ديگان من بو اويل كان من خوش ببت هروها لوزاد وشك بزور بيت کردين وخواهي قوله قداشتی چاکتروا بردوامترا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا براستي هر کسي بغرأتو لاي پر وردگاري بتاوامباري او بيگو من دو ندمرت ايدا ندجيب اسوديي ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى واوكسبا ورداري وغريتو لا اخواي جورا براستي كردوي تصاچي شي كردبي. اوان ابلو باي برز بلنديان هيا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى كبهشتان جيغاي حتى حتى هي رباركان دارو البجيريان دا بابران ودمين نوتي دا كسك پاداشتي كسيك خوي باكو خاوين رابغريه لكفر تاوان ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر العباد فاضرب لهم طريقا في البحر يا بس لا تخاف دركو ولا تخشى براستي نجامة النار بو موسى كبان دكان بشوب بو لميثر درتن راجيتي وشيان لدى ريادة بو بكرو ما تر سفير عون بيت بقا وما تر كان لدى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا إن ذا فرعون بسرباز كان يوشوين يانكوتن ذا لنا كاو درياء واني لنا وشقول خويدا دا دا بوشي تدا بوشينيك فرعون جلكي خوي قمرا كردو رينموني نكردن يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى أين وي إسرائيل براستي تيرز جارمان كردن لدوجمنك تان وبلين مان فيدان بهاتني مساب بولا راستي شوي تور وبومان ناردن غزو شلاقة كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا بخون لو روزي يفاكا لي بيمان داون وزياد رويت يا مكن اجينا خشم قاري من دتان جريتوا جاهر من وَإِنِّي لَغَفَّارٌ من تَابَ او وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هل ديراوا و اني لغفار لَوْ تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى طاشان بردوام بوبيل سر اوريبازا وما اعجلك عن قومك يا موسى ففرموي <تصفيق> اي موسى بوتي فيش جلكت كوتي بوغيش تنبشيوي تور قالهم اولائي على أثري وعجلت اليك ربي لتضى موسفا موي جلكم اوانا بدوامون بوءا بقلاهات بولاد اي پروردگارم بو اويليم رازي قد فتن قومك من بعدك واضلهم السامري خوي فرموي جا براستي ايما تو و سامري راي كردن برجع موسى الى قومه ربانا اسفا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 بُثِيَ مِنْ زُولَمْ فِتُو يَنْ هَرْوِستَان تُرَايُو خَشَم لَلَآن پَرْوَرْدِگار تان وَي خَتَام بِگِرِ بُو يَبَالَيَنِي مَنْتَان اشْكَان قَالُوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري وتيان <تصفيق> ايما بلينكي توما نشكان بويستو دى خمان خوما بلك ايما تنكولوا باري بقول ماندا لخشلي قبطي اكان زافريما داناو اقروا سامريش فريدا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 أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر وولا نفع أي أوان نازلا أو جورك ولام هذ وتجناد توا وخاوني هذ زيان قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي سوين بخوا براستي هارون بيوتن لواو بيش أيقلكم بيقمان إيوا بمجواركية تاقيكرانا وقمرابون براستي فارواردقاري إيوا أخواي مهربانا كَا وَتَشْوِينِي مَنْ بَكَوْن جُورَالِي فَرْمَالِي مَنْبَن قَالُوا لَن نَبْرَح عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى واتيان هرجيز وزناه نوبادوري داتينو داي پرستين حَتَّى مُوسَى د بولامان قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني اف عصيت امري موساوتي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 مويريشو سر مجرى ورامتشيشا براستي ترسام كهاتي تو بيمبليد تو جياوازيد خست نواني بني إسرائيل يكانو تاورواني فرمان مند الذنكر. قال فما خطبك يا سامري. موسا تي أي سامري تو أمكارة ترسنا كتيفو كرد. قال بصرت بما لم يبصروه به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. انا بذتها وكذلك سونت لي نفسي سامريوتي منشتاك مزاني اوان ناع زاني يا منشتاك مبيني اوان ناع مبيني انت من مشتاك لاشويان في ولاخه كي زبرائيل هلقر و برجان دم بخشله وكذا قال جُورَ أَوْ كَارِ بَوْذُوَانُ شِيرِن قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ نَامِسَ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي عَلَيْهِ عَاكِفًا لا نحرقنه ثم لنصفنه في اليمن نصفه مساوتي دبراء أو سبيجومان تاماوي ولمجياندا هركز ليذ نزيق بويا وا دبى بليد نزيك مكروا وا دستم لي مدى وبيجومان بليني كيشته لروج دوايدا هرجيز رزقر نابيد لي وسيري فرسترا وكشتك Keber devam da etmez. Dün niyab ve batık İisütenin. Paşam beyguman, xaleme aşkaş, perşobla od keinoğu da riyada. Ve perşobla ve ciwa, kadros müşşine menet. İnna ilahe kum Allahu, aladilah illallah. Ve vasağa kulla كهِس پرستراوی او نبات زانیاری او هموشتی كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا اي محمد صلى الله عليه وسلم ابوجن دجيرين وبوت حندي جل بسرhato حوال او جلاني بَعُمَان كَمَا نَدَّى لَلَّهِنَّ خُمَانَ وَقُرآنٌ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالزَّرَاعَ هَلْ كَسِيفِشْتِ تَبْكَاتَ أَوْ بَرَاصِتِهَا لِدَقْرِ الْرَّوْجِ دُوَائِدَ مَبَارِكِ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا بِبَرَانَ وَالْتِيَدَةَ يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يوم إذ ذر القار أو راجيك فودك ريا بشي فودابو جاري دم أو ساتا وانباران كودكينوا لو راجده لشو تا وانشين هالجراوة يتخافت لبينهم إلا بثم إلا عشرة باتس نيوان ايوان خوياً دادالين ايواتان هاد دشاور روج دنيا دا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقةً إلا بثتم إلا يوما ايواتان هاد دزانين بوي اوان ديلين كاتي اوان كجير ترينيان ونزيك ترينيان الراستي ودلي ايواتان هاد يقروج ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا أي محمد صلى الله عليه وسلم في لي إذا كان صبارد بشاخ كان توجب لي برد قار لبيخ وردو خاشيان دكات إن ذبا برد جبلا دكاتوا فيدرها قاع صف صفا صاف بئو كجوجيده لا ترى فيها عوجو ولا أمتا نابي لا يبرز ينزم يك يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Lau Raja da Hamuda ko uneshwen zar deri ko kerdıwa. La rızlavinak la fermani. La tersi kway mihraban Hamuda ngakan nizm daban. Sepecebne beşteğ nabisti. Yüme edil la من şfâat له man adin له al-Rahman ve rıdi lahu qaula. ما جر كسى إخوائي مهربان رجاء بداتو لو تكشي راسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما خادزان وآجادار بهمو أشتانى لپيش يانوى لقيام الداتا وريانى وبهمو أشتانى لپاش يانوى لدنيادة كرد يانى بلام اوان درباريه خوا هيچ تک الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم همود عمود وكان للروج قيامه ملكته فرماندار بوخوي هميش زندورا قريبون ورد بجما يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضل من ولا هضما أويش كرد با او يشكل دوت ساكا كالي كردبي باوردارش بوبيت او انا لاستمدت رسالي بكري وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَدَّقْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدَثُ لَهُمْ ذِكْرًا ابوجو دقرآنك عربي ما دابزاندو بتنجورو هر شمان لو داباسكردوا بو اويل اخواب ترسنو خويا بپاريزن لتاوان ya birkənaw bi adari durus bu beyan bahay Qur'an wa Ta'ala Allahu al-Malik al-Haqq ta'jal bil Qur'an min qabl an yuqda ilaika wahyuhu wa qurr rabbi zidni ilma in ta'abzu bil anta akhwa salat پێش ئەوەی سروشکردنەکەی بۆ تەواو بێتوە بڵێ ئەی پەروەگارم، زانست و زانیایم زیاد بکە.وەلا قەدای دە ئەدەمە می قابن و کەنەسی ئەووە لەم نەجدێ لە هوازمە سوێنند بەخوا بەڕاستی ئێمە پێشتر پەیمان و بەڵێنمان لە ئادەم وەرگ لە درەختی قەدەغ کرا و وَإِذْ لود لابران ما النديد؟ وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا باسي أو كاتب كبابريش تكان مانود سجد برنبو آدم أوانش همو سجدا ذِكْرَ <تصفيق> الشَّيْطَانِ كَسَرْتَكَ دُسُجْدَيْنِ بَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ أي آدم براستي أم إبليس دجمني توها هاو سركتا كوات آغادار بن زحمد إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى بجمان تو لو بحشتدا برسيدنا بي وغوت وقودنا بي وبيغمان لو داتينودنا بي وحتاوي خور ليدنا دات دا آزارت فينا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إنزا شيطان نيازي خرافي خست الظليا وتي أي آدم أنا شاند بدم درخت نمري هر كس ليب أخوات هرجيز نمري وَمُلْكُ الدَّصَلاتِ هَرْدُ وَأِنَّا يَدٌ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِيقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى أُجَاهَ هَرْدُ شَيْنَ لَوْ دركوا تعبوا عورتيان ودستيان كل بدأ فوشيني لشيء بجلايد رختكاني بهش وآدم سبتي فرماني فلورد جاركر يتل ريجاه الراس لايدا ثم جتبا ربه فتاب عليه وهدا هشام فلورد جاري هالابجار وتوبيل يقبل كردورين مونيكر قاله منها جميع بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى خوافرموهي هردوكتان برون اخواري ولو بيكوا بي نو كانتان دبنا دجمني يكتري زا اقربة يغنبران في دا فيامتان بوهاد للا ينمنوا او سا اوي شويني رينموني من بكوا او لدنيا دا قمرانا بيو لروجي دوايجدا توشي ناخوشي وزحمتنابه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما وهركسي روارجره لريباز ويادي من او بيجمان او كسجوزلان يتي سخط تنجيد ولا روج يجدى حشر دكين بتشيري قال ربي لما حشرت لي وقد كنت بصيرا ظله اي فروردگارم بصي بتشيري حشرت كردم خومن لدنيا دا ساغ بينابم قال كذلك تتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وا دە فەرمێ هەر بەو شێوەی ئااتەکانی ئێمەد بۆ هاتو لە بیری خۆت بردەوە و چێربوویت لە ئاستیدا بە هەمان شێوە تۆش ئەمڕۆگوێت پێنادرێ لە بیردەکرێواکەداکەەجززیمە ولم يوم بآياتی ربي ولا عذابآاخرات ئەشد و ئەبقوهوهر بەو جۆرە تۆڵە دەستێنی لەوەی زیادهڕەوی بعوارينه هنا ببقاء تكاني فلوردجاري والسزاي راجد وعي بتين تروبر دوام تلا السزاي دنيا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُلِينُهَا دَيَّاء يَخْبَئُ بَيْرُ النَّكْرِ دُونَ تَوَاءٍ صَنْدَمَانَ لَنَوْبَر لقلوا نويت سرخاني بيش أمان كأنبي باورانا دقارينو هاتو صودا كان بجيو شوين كان ياندا براستيل ودا كبازكرا سنبلقوني شانه يبو أوكساني كجير ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أقل لبربالينو برياريغ نبوايا لبروردقار توب يشتردرا وبولنا وبردنيان بغمالنا وبردني بباورام فيوز ده بو اگر ماوي دياري كراويش نبواي كقيامتا اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن اليل فسبح واطرافا النهار لعلتك تظا كوات اي الله عليه وسلم Aram bıgrala sar avı avandaylın, ve perverd gared ve paçira bıgrau sufası bka. La peş halatını kahru, la peş ağabuğunu da, ve la hande katu saatkadi şouda khab peristönüyebka, ve la serreta rojda. وَاَوْقَادَشْتَ يَبْدَرِ التَوَكَّفِي رَازِبِ وَلا تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى تُثَابَ وَكَانَت مَبْرَأٌ وَنَاذُ نِعْمَتَانِي دَاوَمَا نَبَتَ ثم كاوزينت جواني امجاني دنيايا بو اويتا قيام بكين وتي ايدا ظل نيابه رزق روزي فرديغار لدوار روزدا تاعكتر بردوام ترا لا نسالك, رزقا نحن, نرزقك <أمر> <أهلك> لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى أي محمد صلى الله عليه وسلم فمان بدا بان دا مكان خيزانه كتبلو يش كردنو خشت خراغلو بردوام بلا سربجهيناني ايما داواي غزيد لنا كين بلكو ايما رز خروزي تو ددين وسرنجامي تاك بو پاريس كارانو وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الأولى بباوران <تصفيق> متيان أجل راست في عبده ديبوب ومن نهين بالجو آي أوان بالجي أشكرا ونها تو كلا فراو فيش وكان ذهب ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ ذِلَّ وَنَخْزَاَكَ اگر اي مأوان ما لناو بردابا سزاك پش ناردني پیغمبر الله عليه وسلم بيگو من لدواروش دا ديانوت قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أي محمد صلى الله عليه وسلم بلهم هم تصاوروان سلايك ما صدكوين دي اوا تصاوروان بن ئەو سا لە ئای دەدا دەزانن چ کەسێ خاوەنی ڕێگەی